ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين كنا نتكلم في الدرس الماضي على من تحل ومن لا تحل من الكتابيات وغيرهن من الكاثرات فقلنا يحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنيه ومجوسيه واما الكتابيه فإنه يحل نكاحها يحل س وقلنا ا أكانت حربية أو ذمية إلا أن هذا الجواز الكراها ونكاح الحربية كراها ء أو أن أشد نكاح من حربية ذمية الذمية و مع في ضابط ا ل ك ت ا ب ي ة انها ا ل ي ه و د ي ة أ و ا ل ن ص ر ا ن ي ة و أ م ا من تمسكت بكتاب آ خ ر فلا تعتبر ك ت ا ب ي ة ف ا ل ك ت ا ب ي ة هي ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة ا ل م ت م س ك ة ب ا ل ت و ر ا ة أ و ا ل إ ن ج ي ل وليس كل ك ت ا ب ي ة يجوز نفاحها بل يشترط فيها أ ن تكون إ س ر ا ئ ي ل ي ة أ ي من س ل ا ل ة بني إ س ر ا ئ ي ل ف إ ن لم تكن إ س ر ا ئ ي ل ي ة لا بد أ ن يكون دخولها أ و دخول قومها في ا ل ن ص ر ا ن ي ة قبل تحريف ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و ا ل ي ه و د ي ة هذا هو الاصح عندنا إ ذ ا علم دخول قومها في ذلك الدين قبل نسخه وتحريفه ف إ ن ه يجوز نكاحها و إ ل ا فلا يجوز نكاحها كمن دخلت في ا ل ن ص ر ا ن ي ة أ و ا ل ي ه و د ي ة بعد النسخ أ و بعد التحريف ق وقيل عندنا ي ضعيف لأنه يكفي أن يعرف المذهب أن قومها قد دخلوا قول لأنه قد آخر أن أن في ذلك الدين قبل ن ت خ ه ولو كان بعد تحريفه ل أ ن تحريف دياناتهم قديم ف إ ذ ا نكح ا ل إ ن س ا ن ك ت ا ب ي ة فتستوي مع المسلمه في أ ح ك ا م كثيره ة ف ي في في يجب يعدل بينها وبين النساء الأخريات كالمسلمة وكذلك النفقة لها زوجها النفقة القسم لها زوجها النساء على على فإنه أن تجب في المبيت فيبيت عند هذه ل ي ل ة وعند هذه ل ي ل ة ولو كانت إ ح د ا ه م ا م س ل م ة والاخرى م ص ر ا ن ي ه وكذلك ب ا ل ن س ب ة للطلاق ف إ ن أ ح ك ا م الطلاق يستوي فيها ا ل م ر أ ة ا ل م س ل م ة و ا ل م ر أ ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة وتجبر ا ل م ر أ ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة و إ ن كانت لا تعتقد تجبر من أ ج ل حق الزوج تجبر على الغسل من الحيض ومن النفاس حتى تحل لزوجها ل أ ن ه لا يجوز له أ ن يقربها إ ل ا بعد الاغتسال و ي س أ ل و ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ى ف ا ع ت ز ل ا ل ن ت ا ء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرنا ف أ ت و ه ن من حيث أ م ر ك م الله فجواز و ط ل ه ا متوقف على الغسل وبناء على ذلك ف إ ن ه ا تجبر عليه والغسل ليس من ا ل أ م و ر التي تحتاج إ ل ى ا ل إ ي م ا ن هناك أ م و ر تتوقف في صحتها على ا ل إ ي م ا ن ما تصح ه من المرء إ ل ا إ ذ ا تحقق الشرط الشرعي فيها وهو ا ل إ ي م ا ن ك ا ل ص ل ا ة والصيام والزكاه والحج و ي ر ذلك من العبادات فهذه لا تصح ه من الكافر وبناء على ذلك لا يطالب ب أ د ا ئ ه ا لا عليه ولا يطالبه تجب بأدائها أي وجوبة في في في وهناك ج ب ة فعل الحياة ا القيامة يوم على امور ح تكليف الشريعة الكافر بفروع وهناك لا تحتاج إ ل ى الشرط الشرعي وهو ا ل إ ي م ا ن مثل الذبيحه ب ي ع والشراء و مثلا ا ل ة لأن ل ل ا أباح ذبائح أهل الكتاب أهل والاغتسال من ا ل ج ن ا ب ة هذه التي معنا ففي هذه ا ل م س أ ل ة يجب علي أ ن تغتسل ويصح غ ص ل ه ا و ص ح ة هذا ا ل غ ص ل ليست م ت و ق ف ة على ا ل إ ي م ا ن وكما تجبر ا ل م ر أ ة ا ل ك ا ف ر ة على الاغتسال من الحيض والنفاس كذلك تجبر على ترك أ ك ل لحم الخنزير ل أ ن هذا يؤدي ز و ج ه الى أ ن ه يؤدي إ ل تنجيسها ن ج ا ف ة مغلظه ة و ذ ا الزوج يؤذي فيؤدي إ ل ى عدم تمام الاستمتاع بها فتجبر على عدم أ ك ل لحم الخنزير وعلى ت ج ب ر غسل ما نجس من أ ع ض ا ئ ه ا وهذا لا تجبر عليه ا ل ك ا ف ر ة فقط بل تجبر عليه مع المسلمه لو أن المسلمة أن أعضاء تنجست ن ف إ ا غسلها استمتاع زوجها بها التنجيس تمام باستمتاع تجبر حتى يتم على عدم إلى يؤدي فإن لأن الرجل ل أراد أن إذا يستمكع ز وهذه ج ة و ي سيؤدي مسلمة إلى تنجيسه والتضمخ ل ك ف إ ن الاحكام تجبر أي كافرة ئ ه وهذه ا التي كانت ا ل متنجسة وهذه الأحكام التي ذكرناها من جواز نكاح ا ل ك ت ا ب ي ة إ ن م ا هو في ا ل م ر أ ة ا ل ك ت ا ب ي ة ا ل م ت م ح ض ة التي كان أ ب و ه ا كتابيا وكانت أ م ه ا ك ت ا ب ي ة و أ م ا إ ذ ا اختلف ا ل أ ب و ا ن في الدين ب أ ن كان ا ل أ ب وثنيا والام ك ت ا ب ي ة أ و كانت ا ل أ م و ث ن ي ة و ا ل أ ب ك ت ا ب ي ة فتختلف ا ل أ ح ك ا م فتحرم ا ل م ت و ل د ة من وثني و ك ت ا ب ي ة أ و و ث ن ي ة وكتابي ة وهذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ص غ ي ر ة التي تريد أ ن تتزوج في صغرها ل أ ن يزوجها أ ب و ه ا إ ذ ا كان الاب وثنيا ً والام ك ت ا ب ي ة فبالاتفاق عندنا لا يجوز نكاحها ل أ ن الانتساب إ ل ى ا ل أ ب و ا ل أ ب لا تحل مناكحته و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل أ م و ث ن ي ة والاب كتابيا ً بل أ ظ ه ر عندنا من قولي ا ل إ م ا م الشافعي أ ن ه ا لا تحل مناكحتها أ ي ض ا ت غ ر ي ب ا للتحريم ف إ ذ ا بلغت هذه البنت ا ل ص غ ي ر ة ع ا ق ل ة ثم ت ب ع ا ل دين ابيها ل ك ت ا م ن سبع اذا ل د ي أبيها ن إ كان كتابيا أ و ت ب ع ا ل دين أ م ه ا إ ذ ا كانت ك ت ا ب ي ة ف إ ن ه ا تلحق به ويحل نكاحها إذن يحرم نتاح المتولدة من كتابي وغير كتابي يعني من كتابي ووثنيه أو كتابية ووثني اذا كانت ص غ ي ر ة و أ م ا إ ذ ا بلغت والتزمت دين أ ب ي ه ا إ ذ ا كان ت كتابيا أ و دين أ م ه ا اذا كانت ك ت ا ب ي ة ف إ ن ه ا تلتحق بالكتابيات ويجوز نجاحها الكتابيون ينقسمون إلى فرق إلى وهذه ا ل ف ر ق ب ع ض ه ا تعتبر ت ا ب ع ة للدين و إ ن كانت تختلف يختلف بعضها مع بعض في كثير من ا ل أ ص و ل والفروع بعضها يعتبرون نصارى بعضهم يعتبرون نصرانيا أ و يهوديا ع ت ب ر ي مع وقوع الخلاف بينهم وبعضهم قد خالفت ا ل ي ه و د ي ة والنصرانيه ة الديانة بحيث أصبح ي خارجا ا من ل و والديانة د ي ة النصرانية كما نتكلم على ذلك في المسلمين ذاتك فالفرق التي تشعبت في صفوف المسلمين من هذه الفرق ما ينتمي إ ل ى ا ل إ س ل ا م وينسب إ ل ى البدعه ومن هذه الفرق ما خرج عن ا ل إ س ل ا م نهائيا وصار أ ت ب ا ع ه ا من الكافرين فكذلك ا ل ي هناك و و د ا ل ص ر ا ه ن ف ر ق لها آ ر ا ء متباينة م ت إلا أنها ج ع وهناك ا الديانة ي ف ر ق تخرج عن ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة كليا وبناء على ذلك لابد أ ن نعرف حكم هذه ا ل ف ر ق التي خرجت عن ا ل ي ه و د ي ة أ و النصرانيه ة المرأة الكافرة كتابية ملتزمة لأننا أجزنا نتاح إذا كانت إذا بدين ب يعتد به شرعا أ م ا ا ل م ج و س ي ة و إ ن كان عندها ش ب ه ا ل كتاب قلنا لا يجوز نكاحها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مجوس أ ج ر سن سنه ب م سنة أ ه ل الكتاب غير آ ت ل ي ذبائحهم ولا ن ا ت ح ي نسائهم فمع كونها لها شبعة أهل الكتاب لها أهل شبعة وعصم دمها بالجزيه إ ل ا أ ن ه ا ب ا ل ن س ب ة للنكاح لم لن يجوز لنا أ ن ن ن ف ح ه ا مع كونها لا شبه الكتاب ف إ ذ ا خرج ا ل إ ن س ا ن من أ م ر الكتاب نهائيا فعند ذلك لا يجوز نكاحه بحال من ا ل أ ح و ا ل ولذلك ذ ك ر الفقهاء ضوابط للذين يخرجون عن د ي ا ر ت ه م فقال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى و إ ن خالفت السامره سامره فرقه من فرق اليهود سميت بذلك ن س ب ة إ ل ى أ ص ل ه ا السامري ع ب د العجل المعروف الذي تقراون قصته في سوره ة طار إذا خالفت السامرة ا ل ي و والصابئون وهي د طه ا أيضا من النصارى إذا خالفت النصارى ئ ف في أصل ي من ن د م الخلاف في اصول الدين قال حرمنا بكفرهن بكتابهن وان وافقوهم في الفروع اذا اتفقت السامره والصابئه مع النصارى واليهود في اصول الدين وان اختلفوا في الفروع فهذا لا حرج فيه واما اذا اختلفوا في الاصول وان اتفقوا في الفروع فلا يجوز نكاح المراه من هذه الفرقة وتعيين ا ل ص الصابق ا ب ئ ة والسامره ليس لتخصيص هاتين الفرقتين و إ ن م ا ينسحب هذا الكلام على كل فرقتين من الفرق ا ل ي ه و د ي ة أ و النصرانيه ة والصابئة ن ا الصابئة غير الفرقه التي ن ق ر أ عنها في التاريخ التي قال الله فيها إ ن الذين آ م ن و ا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آ م ن بالله واليوم ا ل آ خ ر و ع م ر الصالحات لتلك ي هي التي تدبر أمر هذا في وتحديدها ليست التي كانت كانت الكواكب الكون نتكلم تلك النجوم السبعة هذا اختلف العلماء ضبطها الصابع عنها الفرقة إن من تعبد تقول تدبر أو أمر هذه ب ع ي د ة عن ا ل م ص ر ا ن ي ة ف ر ق ة م س ت ق ل ة ما لا ع ل ا ق ة ب ا ل م ص ر ا ن ي ة و أ م ا الصاله التي نتكلم عنها ف ر ق ة من فراق ق ل ولو ن ص ا ر ت ل إلى أراد يهودي النصارى م ص ا ي يهودي يغير دينه ينتقل اليهودية ة أراد أن لأن ا من إلى م ن أن ي ة أو ا ل م ص ا أراد المصرانية اليهودية فأيضا ن أن دينه ينتقل من نحو نتكلم ي يغير ة أحكامه تختلف إلى ل ع نكاحي ن س ا ئ ا ه الكتاب إ ذ ا كانت على دينها و أ م ا إ ذ ا غيرت دينها ب أ ن انتقلت من ي ه و د ي ة إ ل ى نصرانيه او نصرانيه الى يهودية قال هذه لا تقر أصلا على هذا الانتقال ف يهوديه دولة دولة الإسلام إذا كانت الكتابية كانت في ر أ و تنصر يهودي لم يقر على هذا الانتقال لقوله تعالى ومن يبتغي غير ا ل إ س ل ا م دينا فلن يقبل منه فهو بين خيارين إ م ا أ ن يبقى على دينه و إ ل ا فيقتل ل أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يغير دينه فلا ي ج و له أ ن ينتقل من باطل الى باطل نحن أ ق ر ن ا ه على دينه الاصلي الذي كان عليه فاذا اراد ان يعبث ويغير دينه فيغيره الى دين ا ل حق ما يغيره الى دين باطل فاذا اراد ان ينتقل ما نقره على هذا الانتقال لانه البطلاني النصرانية pinpointلا اليهودية عندما كان يهوديا كان وعندما نصراني دينا حقاً في معتقده الى دين باطل فاذا كن نعيه دين ان نمتعه منه معتقده هذا يعترف يعبث العبثaman اراد فكيف يترك يخرب في ب إما كالمسلم لو ارتد ف إ ن ن ا لا نسمح له أ ن ينتقل إ ل ى ي ه و د ي ة أ و ن ص ر ا ن ي ة أ و إ ل ى أ ي م ل ة غير م ل ة ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه كان معترفا ببطلانها فكيف يجوز له أ ن يعتنقا ه هذا من الناحية المنطقية العقلية عندها نحن المسلمين من نحن و إ ل ا فقدت المرتد عندنا قائم على نصوص ا ل ش ر ي ع ة ف إ ذ ا كانت ا م ر أ ة غيرت دينها قال فانها لا تحل لمسلم بناء على أ ن ه ا لا تقر على هذا الدين الجديد الذي اعتنقته هذا إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينكحها بعد تغيير دينها ف إ ذ ا كان قد نكحها نكح ن ص ر ا ن ي ة ثم أ ر ا د ت أ ن تتهون أ و نكح ي ه و د ي ة و أ ر ا د ت أ ن تتنصر قال فإن فهي ك ا ل م س ل م ة ا ل م ر ت د ة وبناء على ذلك ف إ ن ه تمهل حتى تنظر في أ م ر ه ا وبعد ذلك يفرق بينها وبين زوجها إ ذ ا انقضت ا ل ع د ة وهي على هذا الوضع الذي هي عليه على ما سنذكره ا ل آ ن بعد قليل في الباب الثاني والذي ذكرته من أن اليهودية يتنصر يتهود الباب إذا أراد أن يتنصر والنصران إذا أراد من أن أن ذكرته أن يخير إ م ا بالبقاء على دينه و إ ل ا باعتناق ا ل إ س ل ا م هو على قول ضعيف عندنا في المذهب و إ ل ا فالقول ا ل أ ص ا ح أ ن ه لا يقر على دينه نهائيا ماذا بقد انسلخ من بمطلانه حينما معترف بمطلان انسلخ إذا اعترف كان وأراد أن وكان المطلاني فلما أراد إليه بمطلاني اليهودية بقد ينتقل دينه يهودي أن يتنصر أن لأنه إليه يعترف ل أ ن ه لن ينتقل من ا ل ي ه و د ي ة إ ل ى ا ل ن ص ر ا ن ي ة إ ل ا بعد اعترافه ببطلانها فإذا اعترفت اليهودية فلا لك أم تعتنق يهودية أو نصرانية فيخير الشافعي إليه إما الإسلام وإما الإمام للإمام هذا أراد الانتقال ببطلان النصرانية والآن ببطلان اليهودية نصرانية القتل القول الأظهر عند رضي الله تعالى عنه والقول الثاني للإمام الشافعي أنت أم أو أمرين معترة رضي قد يهودية نقول لو لك كنت تعتنق بين عند عنه يجوز هو هو الذي ذكرناه من أ ن ه يخير بين أ ن يبقى على دينه الذي أ ر ا د أ ن ينتقل عنه إ ل ى الدين الجديد وبين ا ل إ س ل ا م و إ ل ا فالقتل وكذلك لو اراد, أن أراد اليهودي او النصراني أ ن يصير وثنيا ي أ ت ي معنا نفس التفصيل الأظهر دينه الأساسي أ ولو ا إ س ل ا م إ ل فلقفه ا تهود وثني الان على العكس من ذلك في ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة يهودي أ ر ا د أ ن ينتقل الى النصرانيه ي الوثنية ة في و ة ل ل س ا ا ب ق ة آ و ث ن أراد أن ي ت و أو يتنصر فيقول د يتنصر او ل ل إ م م ا ا ن و ي رحمه ا ل ل تعالى ه و ل و تهود و ث ن ي أو تنصر لم يقر بالجزية يقر و ي ي ت ع ن ا ل إ ل ا م في حقه ق و ل ا واحدا ل أ ن ه ل ا يجوز ل ه أن ي ع ت ن ق د ي ن ن ا ضاطلا ا ط ل قد أقر ب ب ه فإذا أراد أن يعتنق و لا بز ي ع تحل ن دينا ق ق ا ا و م ر أ ة ا لاحد م ر ك د ة ل ت ل ل أ ح لا للمسلم ل أ ن ه ا ك ا ف ر ة لا تقر على رجتها ولا تحل لكافر أ ص ل ي ا ل م ر أ ة ا ل م ر ت د ة إ ذ ا كانت هناك مسلمه ا ر ت د ة ما تحل ل أ ح د أ م ا المسلم فلا تحل له ل أ ن ه ا ك ا ف ر ة لا تقر على كفرها لا بد أ ن تقتل وكذلك ب ا ل ن س ب ة للكافر ا ل أ ص ل ي لا يجوز لها أ ن تنكح لبقاء ع ل ق ة الاسلام إ س ل م لا ن ت ط ي ع ا آ ن أن ن ع ت ب ر ه كالكافر كالكافر الأصلي اعتبرناها لو الأصلي لأخذنا ن ه ا الجزية لو اعتبرناها ك ا ل ي ه و د ي ة و ا ل ن ص ر ا ن ي ة ل أ خ ذ ن ا منها ج ز ي ة لو قبلنا منها ت ع ز ق ه ا بدين جديد نحن لا نستطيع أن نعتبرها أن وبناء أن ينفحها أن ينفحها لأن النكاح لأنها لا كالكافر الأصلي ليست مسلمة إلا علقة الإسلام على ذلك لكافر أصلي وكذلك لا للمرتدي الدوام لا للقتل قائمة بها ما يراد تدوم وهي يجوز يجوز معرضة به وهذه سوف المرتد عندنا لا بد من قتله فلا يجوز نكاحها لا لمسلم ولا لكافر اصلي ولا لمرتد من المسلمين فيما ذكرناه من التعليم وهذا الكلام الذي نقوله ا ل آ ن نقول فيما لو كانت د و ل ة ا ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة أ و لم تكن ق ا ئ م ة ا ل آ ن عللنا عدم جواز نكاحها للمرتد ل أ ن ه ا سوف تقتل و أ ص ل في النكاح أ ن ه للدوام فقد يقول و ا قائل أ ن المرتد لا يقتل بالعكس يوم يرتفع المرتد وبقدر كفر ا ل إ ن س ا ن اليوم في المجتمعات بقدر ما يرتفع مع ذلك نقول إ ن ه لا يجوز م ك ا ح ه ا لا لمسلم ولا لكافر أ ط ل ي ولا لمرتد بغض النظر عن كون المرتد يقتل في هذه ا ل أ ي ا م أ و لا يقتل فالحكم عدم الجواز وهذه العلة صدقت ه ذ ه ا ل أ ح ك ا م وظهرت هذه العله بها ونعمت و إ ل ا فالاحكام تبقى على ما هي عليه ولو ارتد زوجان عندنا في الاسلام ارتد الرجل والمراه معا هذه إذا كانت المرأة قد ارتد فإذا ارتد الزوجان المرأة أو ارتد أحدهما هذه الردة إما أن تكون قبل الدخول, وإما أن تكون بعد الدخول ف إ ذ ا ارتدا او ا ر ت د أ ح د ه م ا قبل الدخول تنجست ا ل ف ر ق ة بينهما ل أ ن ا ل م ر أ ة قبل الدخول بها لا عده عليها ف إ ذ ا ارتدا فسح عقد النكاح بينهما فصارت ب ا ئ ن ة فورا بمجرد ردتهما أ و ر د ة احدهما أ و بعد الدخول عقد على ا م ر أ ة ودخل ب ه ا وارتده أ و ارتدا معا لا بد أ ن يفرق بينهما إ ذ ا بقيا على هذا الكفر ولكن بعد انتهاء ا ل ع د ة أ ل ا ن توقف الفرقه بينهما لا يجوز له أ ن يقترب منها ولكن ا لها يجوز و ل منه أن تقترب ن م ه ل ه م ا م د ة ا ل ع د ة ف إ ن عادا الى ا ل إ س ل ا م أ و عاد من ارتد منهما إ ل ى ا ل إ س ل ا م أ ث ن ا ء ف ت ر ة ا ل ع د ة دام النكاح و إ ل ا لم يرجعا أ و لم يرجع المرتد منهما الى ا ل إ س ل ا م فلابد أ ن نقطع ب ا ل ف ر ق ة ولكن متى تكون ا ل ف ر ق ة تكون من انتهاء العده ة أم أ م تكون ك ح ا ام ب تكون د الردة ئ ة ساعة من قال ت أ ح ك ا م ه ا م ب ت د ئ ة من س ا ع ة ا ل ر د ة لكنها كانت م و ق و ف ة فلما انتهت ا ل ع د ة ولم يرجع عائد ا ل إ س ل ا م ف إ ن ا ل ف ر ق ة تنجز بينهما ويحرم الوطء في هذه ا ل ح ا ل ة في ف ت ر ة ا ل ع د ة أ و ف ت ر ة التوقف أ ث ن اثناء ء العدة أ زمن ا ل ع د ة يحرم على الرجل أ ن ي ط أ ا ل م ر أ ة ويحرم على ا ل م ر أ ة أ ن تمكن الرجل من و ط ه ا ولكنه لو وطئها ف إ ذ ا وطئها في زمن ا ل ع د ة أ و في زمن توقف النكاح ف ت ر ة ا ل ع د ة فلا حد ع ل ي ه م للشبهه وهي بقاء احكام النكاح والنبي ل ي ع هناك الصلاة والسلام ادرأوا الفدودة يقول بالشبهة ه أ ح ك ا م أ خ ر ى م ت ع ل ق ة بالنكاح ا ل ك ا ف ر ة احدها الامام النووي رحمه الله تعالى بابا مستقلا عنون له ب ب اي ب نتاح المشرك أ إ ذ ا كان المشرك قد تزوج زمن شركه وبعد ذلك دخل ت ا ل إ س ل ا م ماذا تكون أ ح ك ا م زوجته أ و دخلت ا ل ز و ج ة في ا ل إ س ل ا م ماذا تكون أ ح ك احكامها م ه هذه ا ا ل أ الثالقة التي ا ذ ك ر ن هي أحكام الرجل الذي تزوج كتابية أحكام أو أحكام الرجل المسلم إذا ارتد أو المسلم إذا تزوج ارتدت أو هذا البحث تتم لهذا, البحث لهذا الموضوع ب ح ث هذا ا ل اذا دخل المشرك في الاسلام ماذا تكون الاحكام ب ا ل ن س ب ة لزوجته واذا دخلت ا ل ز و ج ة في الاسلام ماذا تكون الاحكام ب ا ل ن س ب ة لزوجها والمراد بالمشرك هنا الكافر على اي م ل ة كان الكفر م ل ة و ا ح د ة ولكن الكافر انواع هناك كافر كتابي وهو الذي ذكرناه في الدرس الماضي أو في هذا الدرس هناك ذ ا الدرس ه كافر وثني يعبد الوثن هناك كافر مادي لا إ ل ه والكون م ا د ة هذا الشعار الذي يطرحه ايضا يسمى كافر فالوثني يقال له مشرك وهذا واضح والمادي الملحد ك ل م ش ر ك في ا ل أ ح ك ا م والكتاب يسمى مشركا ل أ ن الله تعالى وصفه في ا ل ق ر آ ن الكريم ب أ ن ه مشرك وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم ب أ ف و ا ه م يضايؤون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أ ن لا يؤفكون ت خ ذ و ا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح بن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فقد وصفهم الله تعالى ب أ ن ه م مشركون فالكتاب يقال له مشرك والوثن يقال له مشرك ف إ ذ ا هذا العنوان لا يراد به خصوص المشرك الذي يعبد الوثن و إ ن م ا يراد به الكافر ب ص و ر ة ع ا م ة ف إ ذ ا أ س ل م كافر كتابي أ و غيره كمجوسي ووثني وتحته كتابي ة كتاب معه ك ت ا ب ي ة دام النكاح بينهما ل أ ن المسلم في ا ل أ ص ل يجوز له أ ن ينكح كتابيه ف إ ذ ا كان كتابي قد نكح كتابيه ف إ ن ه يجوز له أ ن يبقى على نكاحها إذا كان المسلم يجوز له أن نكاح الكتابية أن له يجوز يبتدئ فالكتاب ي إ ذ ا نكح ك ت ا ب ي ة و أ س ل م وبقيت على دينها يجوز من باب أ و ل ى وهذا لا خلاف فيه بين العلماء بل ي ن ا ع ل بل م ا ء نقل العلماء ا ل إ ج م ا ع على جوازه ودوام النكاح و أ م ا إ ذ ا أ س ل م و ت ت ح ه و ث ن ي ة أ و م ج و ز ي ة أ و م ا د ي ة م ل ح د ة ش ي و ع ي ة مثلا كانا شيوعيين وبعد ذلك أ س ل م الرجل وبقيت ا ل م ر أ ة على معتقدها فلم تسلم. فاسلام الزوج اما أ ن يكون قبل الدخول بها كما ذكرناه قبل قليل ب ا ل ن س ب ة للمسلم الذي ارتد الزوجه ارتد الزوج في الإسلام مع دخول في يكون إما أن قبل بزوجته كتابية قبل بعددخوله بعد قبل يكون دخوله وإما يكون الدخول جилась أتلم ذالي فإذا إما похداؤ غير أن أن جاءت معنا ا ل أ ح ك ا م التي ذكرناها قبل ق د ي ل وهي أ ن ا ل ف ر ق ة س ت ن ج ز بينهما ل أ ن ه ا بقيت على دينها بمجرد إ س ل ا م ه فرق بينهما ولا ع د ة ا ل م ر أ ة إ ذ ا لم يكن مدخولا بها لا ع د ة لها ف إ ذ ا وقعت ا ل ف ر ق ة على أ ي وصف كان ف إ ن ه ا تتنجز م ب ا ش ر ة ف إ ذ ا أ س ل م الرجل وبقيت ا ل م ر أ ة على شيوعيتها او على إ ل ح ا د ه ا أ و على وثنيتها ف إ ن ا ل ف ر ق ة تتمجز بينها وبين زوجها و أ م ا إ ذ ا كان دخوله في ا ل إ س ل ا م بعد دخوله بزوجته فهذه ستمر في ف ت ر ة ا ل ع د ة ف إ ذ ا أ س ل م ت في زمن ا ل ع د ة ا ح ق ت زوجها و أ س ل م ت سام ا ل ن ك ا ح بينهما و إ ل ا فيفرق بينهما وتكون ا ل ف ر ق ة من س ا ع ة دخول الزوج في ا ل إ س ل ا م و أ م ا دوام نكاحها إ ذ ا دخلت في ا ل إ س ل ا م مع زوجها زمن ا ل ع د ة فلما رواه أ ب و داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أ ن ا م ر أ ة أ س ل م ت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت أ ي تزوجت ز و ج ة آ خ ر بعد ا ل إ س ل ا م فجاء زوجها فقال يا رسول الله إ ن ي كنت قد أ س ل م ت اي لحق ا ل ز و ج ة ب ا ل إ س ل ا م في زمن عدتها قبل انقضاء ا ل ع د ة فقال يا رسول الله إ ن ي كنت قد أ س ل م ت وعلمت ب إ س ل ا م ي اي علمت ا ل ز و ج ة ب إ س ل ا م ي و ل ا ن ي ا متزوجه من رجل آ خ ر فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها أ ي الثاني وردها إ ل ى زوجها ا ل أ و ل ل أ ن ه ا لما أ س ل م ت وكانت مدخولا بها وجب علي ان ت ت ر ي ف حتى تنتهي ف ت ر ة ا ل ع د ة ف إ ن أ س ل م زوجها زمن ا ل ع د ة زام النكاح بينهما و إ ذ ا لم يسلم عند ذلك تبين منه ب ا ل ق ض ا ء عدتها ل أ ن زمن ا ل ع د ة يبتزا د قد من إسلامه وهذا الرجل قد أسلم الرجل وهذا م ن ل ع ع د ة و من في إسلامه إلا أ ه اسلامه ما مسلمة ولم تذكر إسلام تذكر ا ظنها أن إسلامها في أن وبقاء زوجها على الكفر ولو ل ل ح ظ ة واحده ة يفرق ي ب ن م ا فتزوجت رجلا آ خ ر فلما جاء الزوج و ش ك ى لرسول الله صلى الله عليه وسلم و أ خ ب ر ه ب أ ن ه ا قد علمت ب أ ن زوجها قد دخل في إ س ل ا م زمن عدتها ت ز ع ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني ل أ ن نكاحه لها باطل اذ تزوجها في زمن ع د ة لا يجوز له أ ن يتزوجها فيها وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ز و ج ه الى ا أ أسلمت المرأة و ولو ل ل ع العكس الآن أسلمت المرأة أسلمت وأفر زوجها على ك ف ر و ث ن ي ك الاول ن ا ز و أو ج ك ت ب ي ا ا ل ص ر ة ا أ أسلم أسلم و الزوج وكان وإذا وتحته ل لا مشكلة ى إذا كتابية هنا وإذا أسلم وتحته وثنيا تحته فيختلف الحال بين ما, بين ما اذا كان قد دخل بها أ و لم يدخل بها و أ م ا إ ذ ا ع ك س ت الصوره اثنت ا ل ز و ج ة وبقي الزوج على كفره سواء كان الزوج ك ت ا ب ي أ م كان و ث ن ي ف إ ن ه لا يجوز لها أ ن تبقى معه ل أ ن ا ل م س ل م ة لا يجوز لها أ ن تنكح كتابيا ا المسلم يجوز له أن ينكح كتابية لا مشكلة في هذا ولكن المسلمة لا له مشكلة ولكن يجوز ينكح في يجوز أن أن ن ت فاذا أ س ل م ت زوجته و أ ص ر على كفره ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ي أ ت ي معنا الحكم السابق الذي ذ ك ر ن ا ه قبل قليل من التريث إ ذ ا كان قد دخل بها والتفريق المنجز إ ذ ا لم يكن قد دخل بها ف إ ذ ا انقضت ا ل ع د ة ولم يدخل الزوج في ا ل إ س ل ا م ف إ ن ه ا تبين نهائيا منه لما روى الشافعي رضي الله ت عنه ا ان صفوان بن أ م ي ة و ع ك ر م ة ا بن أ ب ي جهل وحكيم ا بن حزام أ س ل م ا ل ز و ج ة كل منهم قبله ثم أ س ل م بعدها بنحو شهر و ا س ت ق ر على النكاح وهذا معروف في التاريخ ف إ ذ ا ح ك م ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ س ل م كحكم الرجل إ ذ ا أ س ل م فيما إ ذ ا كان قد دخل بها أ و لم يدخل بها إ ل ا أ ن ه م ا يختلفان لان الرجل إ ذ ا أ س ل م وتحته ك ت ا ب ي ة لا إ ش ك ا ل في هذا أ س ل م ت أ و لم تسلم و أ م ا ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ س ل م ت وزوجها كافر ك ت ا ب أ و وثني فلا بد من التفرقه بينهما إ ذ ا أ ض ر على كفره ولم يسلم و إ ذ ا أ س ل م ا معا الرجل و ا ل م ر أ ة دام النكاح ب ا ل إ ج م ا ع كما نقله ابن المنذر وابن عبد ا ل ب ر ل أ ن الفرقه تقع بسبب اختلاف الدين وهنا قد اتفق دينهما ل ح ظ ة واحده ة والمعية م أسلما معا معنا أمور أسلما أسلم والمرأة ا قال إذا اتحدى اللفظ النصق بالشهادتين هنا أحكا إذا الرجل فتأتي أخرى ولكن جديدة في في آخر ف ه م ا ع ن د ت المسؤوليه التي ت ا ح ع ن د ه م ا ص ح ي ح ا ح ت ى ن ت ر ه ا ل آ ن ه ل تزوجا ب و ل ي و ش ا ه د ي ن هل ك ن من المسؤوليه التي تتمكن من المسؤوليه التي ت ت م أ ن ه م ا قد ا ت ف ق ا ع ل ى م ه ر م ا ع ل ى أن ي ك ن من المسؤوليه هل يعطيها خنزيرا خمرا ن ز في ا ل إ س ل ا م او اتفقا على ان يكون المهر خمرا مثلا نصفه في قبل الإسلام ماذا يعطيها الآن؟ وإذا لم يتفق على مهر ماذا المرأة أسلما معا الإسلام أحكام متعددة كثيرة قبل الآن على عليه الآن بالنسبة لهذه المرأة وقد أسلما معا ودخلا أعطاها يعطيها وإذا نصفه هذه يتفق في وقد يجب سنرجو الكلام عنها إ ن شاء الله للدرس القادم ل أ ن البحث ط و ي ل ويحتاج إ ل ى تفصيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم